سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تثر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكه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 وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لا الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينا كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون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 فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفرت فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان